صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ويطر لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت غير رميت ولكن الله رمى وليبر المؤمنين منهم على حسنات إن الله سميع عليم ثالثهم أن الله هو الكفيل الكافر إن تستفتح فقد جاءك الفتح تَمْكُثُهُ خَلَدًا لَكُمْ وَعِنْتَ تَعُودُونَ نَعُودُ وَنَنْذُرُكُمْ فَيَأْتِكُم شَيْءٌ مِنْهُ وَلَكِنَّهُ طُرْآنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ولا تكونوا كالذين يقرون سمعا وهم لا يسمعون إن شر الدواب الله الصم والذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لا يسمعون ولو أسمعه لترى لهم عميلا الله لمن حمده ربنا ولا تلهم الله أكبر الله الله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 تصيبن الذين غلقوا منكم وعلموا أن الله فزيد العقاب واذكروا إن أنتم قليل في العرض تفعون أن يدخط فكم الناس فآواكم وعيدكم بنصره رغبكم لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتقولوا أمالاتكم وأنتم تعلمون أن ما أعوالكم وأعوالكم فتنة وأن الله عنده أجل عظيم يا أيها الذين آمنوا وإنهم لَهُمُ الْقُرْآنُ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُضِيءُ وَاللَّهُ للفضل يا الله لمن حميده ربنا <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم وأس أرتو لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفر، يرسل السماء عليكم إدرارا، ويُنددكم بأموال. مابنينا ولا يجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تذنون لله وقرا وقد خلقكم أطوارا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 من a föld növény, ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساط لتسلو منها فولم قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالٌ وَوَلَدُوا إِلَّا قَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَدَرُنْ لا اله وَلَا هو ولا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 innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yadin illa fadiran kafara ولا تَزِدِ غاذي مين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أودي إلي أن هُزم عن من الجن فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبٍ يَهْذِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدَ وَأَنَّهُ تَعَالَى انما اتخذ صاحبته ولا ولدا وان انه كان يقول سفيه هنا على الله شططا وان علي الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ضنوا كما ونن الَّن يَبعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَّ السَّمَاءَ فَوَدَدْنَا مَلَأَتْهَا رَعْساً شَدِيداً وَصُحُباً وَأَنَّ مَا نَقُولُ مِنْهَا مَقَاعِدٌ سمع فمن يستمع الآن يجد له شهفاً رصداً وَأَنَّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا yarihun waminna dhalika kunna tara taqtidada wa anna dhanna anna lan yurjiza Allah Alam ma فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَهَرَّاً رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَتَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا وَرَقَلْنَا ثِقَانَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ مُعَذَّبًا صَعَدًا وَأَنَّ المساجد لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 قُلْ إِنِّي لَا